And it's important to مرضات أزواجي. يا وَمَا لَكُمْ أَلَّا أَذَمَّ مَعَنَ بَئْ the di وصالح lo الآن <تصفيق> <تصفيق> I right. saw وَإِن تَظْلَمْتُمْ و... و جَزَاؤُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ او ناما کون می‌خوام بهت بگم. Na <تصفيق> وكانت من القانتين كل ليله الحق هذه صعبه قوي والله يا يا ومن يمنننا في <تصفيق> وكانت من القانسين وكانت من القانسين and that's what I'm going to do أَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ دَاهِينِ